وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيخ أحمد محمد شاكير لحاشيك لكاتك أومان باسكت جزال بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من من روى عنه إذ لكتايا فصلا لها شيك الذي انتهى إليه التحقيق في صح الأسانيد الله قصيكتها لما سأل كم ص... كم سند لكم سند أصحده راجح حكى ويا أنه لا يحكم لاسناد بذلك مطلقا من غير قيد يعني بمطلق يبيه هيش خيتك بهيش سندنا وترأ سح الأصح الأسانيد مطلقة برك شيء بل يقيد بالصحابي أو البلد مثلا لمدينة فلان سنة لمكة فلان سنة لفلان الشهر يا فلان مصر فلان فلان سنة يعني فلان الصحابي أصح الأسانيد عنه فلان, فلان سنة ذا أبو شева أوقيدني وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلاً هند أسانيد هن علماء باسي كدون من يمنش زاد زياد كدوا يناومة وهي أصحه الأسانيد عن أبي بكر صحيح ترين صحيح ترين سند لأبي بكر وبرتي لأسانيديك إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وأصحه لأسانيدي عن عمر صحيح ترين سنديك لعمر وبرتي لك الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس عن عمر قابوا يستلع أما الصح والأسانيد وهروها والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر ويزاد عليه ما عندي يعني يستلعي كثيرج هل عمره ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد هو نشكلة ابن عمر و عن عمر يعني، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبي أنجلب أوكي كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. أما شالبشي حسابك يا أم شوالي تريش كلا ابن عمر عن عمر أكتر سند أو سنداني كلا أصحو الأسانيد أن عمر وشنك أصحو الأسانيد ابن عمر ولا باويش روايتي كدوى لا شك وانش ابن أصحو الأسانيد عن شي عن عمر يشجاز دي كأني أمش عمر وأصحو الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة بفتح العيني السلماني عن علي والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده يعني علي بن الحسين عن علي جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه يعني عن محمد عن جده يعني علي بن الحسين عن علي يعني ابن أبي طالب. ويحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش سفيان سليمان الكروميهرة عن إبراهيم التيم عن الحارث ابن سويد عن علي. تتسأل عائشة وأصح الاسانيد عن عائشة هشام بن عروه عروي الكروزبير عن أبيه يعني عن عروه بن الزبير عن عائشة وهروها وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسفيان الثوري سفيان يقول سعيد الثوري عن إبراهيم يقول إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة وهروها عبد الرحمن بن قاسم عن ابي قاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائش ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائش والزهري عن عروه بن الزبير عن عائش واصح لسانيدي عن سعد بن ابي وقاص السعيشة علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص وأصحوا الأسانيد عن ابن مسعود دع الله يقرأ مسعود ده الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود والسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأصحوا الأسانيد عن ابن عمر لا الله رضي الله مالك عن نافع والزهري عن سالم عن أبيه والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر ويحيى بن سعيد الخطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأصح الأسانيد عن أبي هريرة بذيلش يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهلوا ومالك عن أبي الزناد عبد الله يقول ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن كريه أرمزة هرمز عن أبي هريرة والوها وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي فثلعين بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة ومعمر عن همام عن أبي هريرة وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد إن جنسه أصح الأسانيد وثمان أم سندا عمرو بن شعيب لدرسي نزهبو وثمان أم سندا سندا سندي صحيح سندي حسن حافظ بن حجر لنزهي ناوتي بوشي بن نموني حسن لذاته وان أبو أم باسك أم سندا حسن ونوها ما شاء الله زورجتي هناو حتى كوتايق سكان الشيخ أحمد محمد شاكر بس ونبزا من العثمانوني هنا ها؟ تينا. انا عثمان هنا هنا. قال نهر شونيس سنه 90 زيوا الصحنه سانيد بو عن عثمان حرمه لعثمان بن عفان بيه ونس. لديه بيه ان شاء الله. ادويو غاراني دوزنو بيه. ديه السلف الصديق تر أول من جمع صحاح الحديث فائدة أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يا كم كسر كحديثي الصحيحي كوكلدو بجيانو سيوا بيتلا إمام البخاري فاشأو وتبعه يعني وتلاه يعني صاحبه وتلمذو عم رفيقيتي عم تلبرشدي أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما مع كتب الحديث يعني بخاري مسلم صحيح وخاريف صحيح مسلم لها مكتبة كانتير صحيح تلم. ولكن يجب ان يكون الملك ويكون الملك مالك سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون الصحاح سيكون سيكون سيكون صحاح سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون معلقاتي تايا شكو بلاغاتي وكو معلقاتي برامل بلو المواطن من مالك آرائي تايا أقوالي خي فتاوي خي علماء وآثاري تايا يعني الصبغيشي آراء فقهي بيودي بويا وكو حديث مسندني وكو ماي بخاري حديثي مسندين هي نابت وشرطي مسلم وشرطي بخاري مسلم له حموك سيف بالاتر بويا وشط وكصحيح بيت اما لسردني خويا مالك كما مالك لفيشتر بو لسردني خويا له حموك تش ديك ايش صحيح تربو انه لو تش يعني, لوشي لوشي يعني اول من اعتنى بجمع الصحيح امام مالك اما نفس ما لين صحيح قال لسردني خويا كتاب ويانا صح كتاب بلاغات لا يمالك نزل بلاغات به. مقبول ولا يمالك نعم لا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك ولا يمالك يا مزاي، شو معناه كتريها أول من صنف الصحيح عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك البخاري، ثم مسلم، كما أجزم ابن الصلاح. أما مسألة مالك أتولى بالله أصح كتاب من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره، ومن قاربه. كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وابن مبارك حتى وعبد الرزاقش مصنف عبد الرزاقش, الرزاقش وغير أوانه أجاب لاودي كي لقال أوانه راست شافعي لوصف ما المطلي على ما بعد كتاب الله عز وجل الصح من كتاب مالك لقد جاء القرآن شتيرني وقع، ما بو لبروي أمانا موثقا بيني صحيحين النبيين، أقصد صحيحين النبيين هذ من صحيحين عموما اصح كتاب ين من اعتنى بس... بجمع الصحيح البخاري باشان مسلم والبخاري أرجح، بخاري أرجحت له أصحته له لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الرابي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه هذا شرط بخاري لأنه اشترط. عند العلماء ألم بخاري كان شرطي ليس كذلك شرطك ليس كذلك ذكريك أولا ما أقول بلان ميتر أقول لرقي تلميذكاني شوهبا لرقي دراسي حديثكاني كان شوابيت ام شط واقع قال تصريح يش هنا كذا بماه كذا دخلت لك دو دخلت في البيانات دول ام <مه>؟ امام بخاري في حديثنا هذا او صح فيها مخالفه لم شطيك <مه>؟ يعني شطي ويني بخاري ذكر نكرا وخش الاحاد اجدك ليش نكره بهديه مخالفه بهذا الشكل هل ان يكون لديك اجراته بهديه للمزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من دو من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من فهو بخاري هرخوي لوجه البعر عمدن شوكا أولي حديث هي كم فردي مطلقة حديث أخيري فردي مطلقة جاء كام حديث يا عموما علمائي مصطلح وانا علم شرطي بخاري أوي يعني خلق أجيال لسلم شرطي بخاري مردن المهم تصريحي كذبانا كذبانا الواقع بخاري شرطي أوي شوكا الدراسي همور رأي كان يبكا إلا حديث يكنيه، الشيخ التلميذ يكنيه لبوخاري لحديث مسنده كان، الشيخ التلميذ يكنيه إلا لقيه، إلا لقيه، طالما لم مسلمنا، بزم عاصره تواه، كابو أن يكون الرأي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماع ونك سماع وثبت سماعه كل حديث نعم، نعم. هريج جريج جاريش جريج جاريش بتوارع. ان إن شرطني أبوه مو حديثك بل جمعن هبت أو حديثة فعلًا بسويتي فلم أو الشخص صار لا أو كدواء يعني اللقاء هلا قال يا بواء الزعنين كشرطي بخاري أو لاتر ترى أقدم ثلاثة شرطي مسلم ولم يشترط مسلم الثانية يعني اللقاء والسمع بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم اليروا راجحت لمرجح بذلك كاميا أمقى مقصيك لست ترجيح بخاري بسر مسلميان مسلمس بخاري يعني هيتشان بسر هيتشان و بذلك بخاري راجحت لبصر مسلم و. كما هو قول الجمهوري خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم خلاف لأبي علي النيسابوري الشيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب يعني أبو علي النيسابوري لقال حدق العلماء أندلسك ومحمد كري حزم ابن حزم قال أولين مسلم أصح مسلم أصح يا أولين ألين هيش كسي بيقني لا لا مسلم أصح تربت والله ما قد دراسي دراسي بكن وكحافظ النزهة دفاعي كيزرب قوتيكه ألين أويك أبو علي النسابوري إغاث فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري إذن العبارة كان يانا نية نية مغرب أو شك علماء المغرب وأندلس هناي أنا أو تفضيلة وكل قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية بل هو الأمور فذكرها. يعني لبر هندك ترتيبه جميع طرقه يعني إمام مسلم طرقه كاني حديثه كله إيشونه هنا وبدوا يجا لبر أوى لبر ترتيب التنسيقه كله بين متابعك أنا هاتوا بوي مسلم أقدم تلا لأ شيء أفضل خلاف لأبي عالين أن شيخ الحاكم طائفة من علماء المغرب ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بالصحة من الأحاديث. البخاري نتوى غير بخاري مسلم حديث تري تريه صحيح هل عن كان لم فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما. بخاري ومسلم حديث وصحيح دانا دانوا با كتب جنبي بعض صحيح البخاري جنباً، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح حديثة ليست عنده بل في السنن وغيرها. شندين حديث يا ما من ترمذي له صحيح سنين ترمذي عليه سألته محمد بن إسماعيل وفوق قال كذا وكذا. يعني الترمذي نقل كانت كشيختي لبخاري وعلى برسالة مكدوأ وتذيع حديث صحيح أو أصحح الباب. لازم شيء شندين نقولاتي هي زولي مذهبي بخاري وأنيك تنهى أويكلا صحيح بخاري كذا بيت أو صحيح بيد يا أويكلا مسلم دا بعد صحيح بيت باشن افرمي عدد ما في الصحيحين من الحديث شن شن حديث لا لبخاري ومسلم دا هي قال ابن الصلاح لكتيب علوم الحديث ذا فجميع ما في البخاري بالمكرر أويكلا بخاري ذا هاتوب مكرر كان شواب سبعة آلاف حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديث يعني حوت هزار دو صدو حفتاو بينج حديث لبخاري دهاتو ده بمكرر بدباربو و لحاشكا أقل تماشى بكا لحاشكا قالت قولي شيخ البانية والله أعلم ألي يعني بالمكرر وقد وقفت على نسخة مخطوطة من الصحيح في آخرها عن الحموي بيان عدد حديث كل كتاب من كتب الحديث وأن المجموع كما ذكر ابن الصلاح وفي رسالة ما لا يسع المحدث جهله أن العدد, سبعة أن العدد سبعة آلاف وستمائة حديث ونيف يعني وزيادة سبعة آلاف وستمئة يعني حوت زار شصد مثلا شش عندك يعني وكشون برئي بعض بعض يتسابي دوبي الشش المهم لوازيات نذي او كتبم لا هيمن او ك بيان عدد احاديث كل كتاب مكتوب الصحيح دوزيكي هنا بس ولكن يجب ان يكون هناك عدد من الاحاديث التي يجب ان عدد يعني الاحاديث التي يجب ان يكون هناك عدد من الاحاديث عدد من الاحاديث التي يجب ان يكون هناك عدد من الاحاديث التي السلام عليكم الحاج فؤاد عبد الباقي انا اخوانا لا لا غلطتي تاع غلطتي تاع او الحماميه لهم يوم باش تروح السلام عليكم حوز هارو 15 66 اي او الحاج فؤاد عبد الباقي كما دعوات لهم حوز هارو لا يماو مساله حاشيه جي كمايك كما لا حاشيه قلت لي ما في محاول فوالا من الخدمه وا وازي لبنا هي او اوانيش نعم وازي لباوي علماء الكونكيديانا لسر اوبشن حدث زاد وصدح احتوى ان شاء الله من ترقيم المخاريم ما يخوم دي كدو ديسن بيكلو بالان ابرم الدرسنه وسانومه طريقه كنت دوشك خوات تاب احاديث بمكرر بجيا غير مكررش بجيا مرفوع مسند بجيا مرفوع معلق بجيا هالرخ رخام بيدعناه وشتي، والمقطو مقطوعش بجاء، موقوف في مستندش بجاء، موقوف في معلقش بجاء، والمقطوعي معلقش، أجر أجر م م مقطوعي مستندش هبو بجاء ومعلقش بجاء، أو يعني تطيبك من هندك عندك تشوف هندك ده رخامانة بجواره، شو كحديثي؟ اغر من مسند روايه حديثك اهني بخاري مسند عفوا يعني سندي هي بلام شيشه موقوفه اي ب صحيح بخاري حسابك كده Çünkü na بخاري الجامع المسند الصحيح من احاديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كabe bi حديث مرفوع bih bait taqima kan zura gura w ajat tarqim li bukhari khayna قرأ خمس شاء الله ترتيب يمكن تعالى على بل بلامزور إعتماده كم سكتي حموي. من غير التقليد. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري المكر سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديث وبغير تكرار أربعة آلاف. ببين تكرار؟ والجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار وأوشك المستمدة عنه بيتكرار نحو أربعة آلاف نزיקה لا شو أنزل إيش؟ بلى بالمكرر العراقي قال العراقيو أكو أحمد النقلي كده وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري يعني عدد كتاب البخاري لكثرة طرقي يعني زيادات له حوت هزار قال وقد رأيت عن أبي الفضل احمد بن سلمة انه عشر ألف حديث دوان هزار بلان بمكرر كطرق زي انت يا مسلم مسلم, مسلم أحمد بن مسلم وقد رأيته قال قال العراقي يزيد على عدة كتاب, كتاب قال وقد رأيته عن ابي الفضل احمد بن السلام أحمد بن من هو أحمد المثنى أبو عبد الله أبو الفضل النسابوري الحافظ الفوجة رفيق مسلم في الرحلة في الرحلة إيه الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم هو شيخ الحاكم أبي عبد الله الصحب المستدرك وللحاكم شيخ آخر في الطبقة هذا يسمى أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف ويكنى بأبي العباس الأصم وكلاهما من شيخ نيساب ابن نيسابور ابن الأخرم قل ما يفوت البخارية ومسلما من الأحاديث الصحيحة يعني كم حديثة لبخاري مسلم دانبت أما أمو أمثالي أمق سياب وباعثك الشيخ مقبض رحمته اللي بيكتبه الجامع الصحيح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين شاندين حديث يناوى لصحيحين إجدانية وصحيحش أما إيك لو بعثان أبوك هكاتيك لسعودية أبو اما وان لديك لمعاصرين شبونه ومنا او حديث حلويك صحيح على البخاري ومسلم اما او كذب البخاري ومسلم نبات هو صحيح نيه حسنا يعني مش تجي له ابدا ما صار تجي تاخذوا دوشيخه توا ويتو يعني شي يعني يظنون بس تيجي كستاينهك بلاي هشي صحيباتك كوكا لا حديث كالاستعاب نتبه باشا قل ما يفوت البخاري ومسلم من أحاديث الصحيح وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة يعني حاكم من حاكم تمدين حديث يتري هنا كالبخاري ومسلم دانية. وإن كان في بعضها مقال ولو لا هندق لو حديثان تشي هي تضعيف هي يعني قصي علماء التضعيف كالنين إلا أنه يصف له شيء كثير يعني يخلص. ابن الصحيح نية. قلت في هذا نظر فإنه يعني فإن الحاكمة يلزمها يلزمهما باخراج أحاديث لا تلزمهما. يعني إمامي حاكم إلزامي بخاري مسلم أكاد بهندي حديث بيهن لصحيح بخاري مسلم. أبوايا بيان ينايا أو إلزامني أبوايا. يعني, يعني واجبنا بولا سلام بيهن لواعف رواتها عندهما أو لتعليله ما ذلك. والله أعلم. يعني لبلغ رأيكان شيء ضعيفا. او لتعليلهما ذلك ولا يوجد تعليلهما ذلك او لتعليلهما ذلك يعني او لتعليلهما ذلك يعني عدم عدم عدم الزام ان بكل صحيح يعني او انه مو صحيح هيك اي هنين اخذت ماشي كان تعليقي في جرنجي هنا قال الحافظ ابن حجر ووراء ذلك كله أن يروى اسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس. ديارك شن نشت باس كدواء حافظ دواي الله يد ووراء ذلك كله أن يروى يعني أما كي يعني الزام أبو يا استدراك على سلب خالد مسلم كالسناديك بهنيد اسناد ملفق ملفق عن يه الحكش تكال كراء ان يروى اسناد ملفق من رجالهم يعني الرجال البخاري ومسلم بن شرح رجال البخاري ومسلم وقال تكال يعني كсимаكن عن عكر مع ابن عباس نعم يا لا يروي ب اسنادا كسيماك عن عكرمه عن ابن عباس فسيماك على شرط مسلم بس السيماك ليس شرط مسلمه بس شرط البخاري ني انفرد به البخاري واحيانا عكرمه هل البخاري لا مسلم ني يعني امامي حاكم شيء على السيماك عن عكرمه عن ابن عباس على شرط البخاري ومسلم بس هل اللي بروي السيماك لا مسلم هيو اكرماي الاي بخاري هيو بجي امتي قال كشف قبل ام سندي بخاري بسما على شرطهما والحق عن أن هذا ليس على شرط واحد منهم شرط يجيش اني نكي هذوشان شرط يجيش انيه بس رجاله كان امياني بخاري أو ان اسمه اللهم تنسيقا سماك عن اكرما ابن عباسني النابت التلفيقي رجاله كان كيتاهو كيش لبيني رجال مخالي مسلم بكه والأولي ساشرطي أو مخالي مسلم وأدق من هذا لوجه التر أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم وأدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم ثاني اكو لو في الباطه وخالد نسول على لا لا ضيقات يعني بقولون مال حسين للشيخ يحيى بو هو وخالد الشيخ تري اولي ود او راح تصير كدور الشيخ وابي بو هنا اكيد لازم خالد حسين كذا في يوم ثاني شلون ابو الشيخ اكيد راح ولكن يجب ان يكون الشيخ مسلم لانه يكون الشيخ مسلم لانه يكون الشيخ مسلم لانه يكون لو شيخه مسلم عن أناس مخصوصين أن يروياء يعني يلزمهما أن يروياء عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه أحسن يعني مادام مادام أو حديثي هيا قيمني من من هذا ما بين معكفين زيادة لا بد منه منها اثبتت من تدريب الراوي وعنه نقل الشيخ. نأ لرحلة شجواني هنا نقل كان يمكن هنا يعني الزير زناته وادق من هذا ان يرويا عن اناس ادواء ناس كوكب كرو ثقات ثقات ضعفو عن أناس ثقات ضعف في أناس ضعف في أناس أمد يارا الشيخ أحمد محمد شاكر لا تدري براوي نقلي كذوى أولا تدري براوي هي نقلي, نقلي كذبه استى يعني وأدق من هذا أن يروي عن البخاري مسلم عن أناس ثقات تعف في أناس يعني شنكسك هي راسته خوي ثقية بالام اجل فلان فلان و روايته قد حديثه ضعيفه تضعيفه بويك اجل فلان كس و روايت بك ورناجيده ان يروي عن اناس ثقات ضعفوا في في اناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه في <تصفيق> هذ فنيه هيا يا من غير حديث الذين ضعفوا فيه بتر، فاصبعد من, من ان يروي عن اناس ثقات ضعفوا في اناس مخصوصين دواء مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا في ايته بيخنا او حاشكه انا انا هل لسه ادق من هذا ان يروي ان اناس ثقات ضعفوا في اناس مخصوصين من غير حديث من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. رسم او ثقات يضعفوا فيه أناس جاء مخصوصين. يعني في أناس مخصوصين أم أناس مخصوصين أو أناس يكمني أناس ثقات كنن أن يروي عن أناس أن يروي عن أناس ثقات. ولكن في ان مخصوصين يعني من من من يكون هناك رواياتكم يكون مني من رواياتكم هناك مني يكون خصوصا من يكون رواياتكم من ضعيف هناك من لقال هناك من يكون هناك من ما هناك من يكون هناك تنصيصا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لبرأ وإلقاء ملاقات النقليه هي معصرة شمها فيه من ضعيف برضو فيكم نعم يا عمقكم نعم بويا أن يروي عن أناس ثقات ضعيف في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه يعني يعني يكذّل إلزامكاني حاكم أوياك أبي لا لا غير أوانش أو كواحديث أو يعني روايتك حديث روايات مش مش ليس بلازم فيجيء عنهم حديث, حديث من طريق من ضعف فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط يعني, ك... يعني كبري أمل الشرط بخارية من غلطه او شخصة لفلانكه سوجيه ضعيفه لفلان وفلان ك... لفلان ضعيفة. كان يقال شيم عن الزهري كل من شيم والزهري اخرج له استه بخاري ومسلم بخاري وكلون فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منه منهما لأنهما إنما أخرج عنه هشيم من غير فإن... إنما أخرج عنه من غير حديث الزهري راس تابون من هيتي عن غير الزهري مشكله لك أن ظلام عن الزهري نيا فإنه ضعف فيه هشيم ولو خلط ضعيف نيا بس روايته عن الزهري ضعف فيه لأنه كان دخل إليه فاخذ عنه عشرين حديثا ثم كلمه شيخ رشوت علي مامي زهري بس حديث حديثا ل فلقيه صاحب له كاته وتوا كسيكي رفيقي رشيم خوي بيجي بيجيستوا فساله رؤيتها نقر رؤية الزهري تتي احديثا بلابات ما شايكم اني وراح كان دا وبدستوا فسأله رؤيتها وكان ثم ريح شديدة لو كانت بايك التنبوا بايك بهز باقوة فذهبت بالأوراق من يد الرجل يعني باكهلي ورخ كان لستي هشيم بردوه رشتوا فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه كردوهي ورقان ورقان أو ورقانه ورقاني فوتوه أو بيس حديثي که لزوه ری بیستبوی و نوسیبوی و را خکانی نانه هروها چنین کلمیش کی ما بیاره آنها آنی به ذهنی خویش بتوه ولی می‌کند ادخا نحفظها ایشتران لبرین کدبو ایشتران لبرین کدبو عدد وابو حدیثان نوشت و آنی که یکسر حفظ نکن انسناد دایش نحفظ کرد ولی می‌کند ادخا فوهم می‌فی اشیاء منها لهندی شانه و نهي ناوى لبرأو في الزهري بسببها بسبب هذه الأورام وهذا همام همام يشوك شو هشيم لا ده همان ضعيف في بن جريج وخوي ضعيف مع أن كل منهما أخرج له هد هدك لوعنا همام ابن جريج وخاري مسلم يا نابي لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا بلام همام عن ابن جريج شنينة. فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع كتابه كاتلا يمنى شرط بخاريا شرط جيجانا بأو السند بأو الشيو بينه همام عن ابن جريج بينه أما توبلي همام لسه الشرطي بخارية يعني لسه المسلمة يعني بخارية مسلمة ابن هو صحيح نية. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم شخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ هل كسيك حل لأنه, بخاري لأنه مسلم داهية ثقل او شرطي مسلمة أو غفلة أو هلية بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه ما المسلم مسلم روايتك؟ بجلس سياقك ساندكي هنا وعلى أي وجه اعتمد لتدريب نقلي كذوى هو تعليق الشيخ أحمد محمد شاكرة رحمه الله باش رضي الله محمد بارك محمد بارك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مشكم جام بلوشا استم بماندوتي كدو ايشتن رجيشتن اشتكتش بتنم دعية بوية ويسا نتك اوه خوي بيانيا همام انا بنوزوريز بيانيا يا اخي كابر له رايه ضعيف حمام عن ابن جريش بيني يا بيني لا حضر لاحضر اخوي بيني وني. <والنشف. تصفيق>